أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الزِّكْرَ صَفْحَ مِنْ كُنْتُ قَوَمًا مُسْرِفِينَ وَكَمَ ارْسَلَنَا مِنْ نَبِيءٍ فِي لَوَّرِينَ وَمَا يَاتِيهِمْ مِنْ نَبِيءٍ إِنَّ الَّذِينَ بِهِ يَسْتَزِعُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدْنَا مِنْهُم بَطْشًا وَمَا ضُمِّثَ لَوَالِينَ وَلَئِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ أَقْوَالَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الذي جعل لكم الأرض مياذا وجعل لكم فيها سبولا لعلكم تهتدون والذي نزل مِنَ من الثماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق نزواج كلها وجعل لكم من الفرك ولنا بما تركبون لتستووا لتستووا على ظهره ثم تذكروا نعمة ربكم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 وَجَعَلُوا لَهُمْ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ أَرَا تَاللَّهَ كَفُورًا مُبِينًا أَمِ اتَّقُوا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَى مَنْ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَلِ إِنَاثًا أَهُشْهِدُوا خَلْقَهُمْ فَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَوَلُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَلُ مَا عَبَدَنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ Inhomo illa yahruzud, amat tina hum kitabam, ان وان انا على افرهم مهتدون وكذلك ما اضلنا من قبلك في قريه من نذير الا إلا قان متربوها إن وجدنا أبا أنا على أمته وإن وإن على آثارهم مقتدون قُلَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ الْمُكَذِّرِينَ وَإِذْ قَالَ إِذْ بَرَاهِيمُ لِأَبِي وَقَوِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِينَ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى زاءهم الحق ورسول مبين ولما زاءهم الحق قالوا هذا فحر وإنا به وقالوا لولا نزنا ذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ووفأنا وَرَفَأْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتْخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَشَبَعُونَ وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ الثواب لجعلنا لجعلنا ما يكفر بالرحمن لبيوتهم ثقفا ما في ضوء وما يظهرون ولبيوتهم وَلِبُيُوتِهِمُ أَبَوَابًا وَسُرُّرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَذُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ عَيَاتِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عَنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَا يأْشُذكنِ الرحمَانُ قَيضُ لَ شَيْب وَن فَعلَقَرين بيني وبينك بُعد المشرقين، فبيس القارين، ولا ينفعكم اليوم إضوامتم أن تكون في العذاب مشتركون.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 فَأَسْمَعْ ثِقْبَ الَّذِي أُحِيَ إلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَا نَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسلنا. A jelen a min دون الرحمان آليها تعب دون، ولقد درسنا بآياتنا إن فينا رسول رب آلمين فلما إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية لله أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون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 فلولا ألقي عليه أثاورة من ذابين أو جاء ماءه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاؤوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا آثَفُونْ انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا لآخِرين ولما ضرب باب نو مريم مثرا نزا قومك منه يصدون وَقَالُوا أَالِيَاتُنَا خَيْرٌ نَمُهُوا مَا ضَرَبُونَكَ إِلَّا جَدَلًا مَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُنَا نْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعْلَنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلٍ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في نر يخلفون وإنه لعلم للساءة فلا تمترن بها واتبعونها فاصراط مستقيم لا يصد يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء إيثب البجنات قال قد جئتكم بالعكمة ولأبين لكم بعضا لفي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختنف نعزاب من بينهم فويل إِلَى الَّذِينَ وَرَنُوا مِن عَذَابِ يَوْمٍ هل ينظرون أَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الثَّاتِ آتِيَةً تَأْتِي يَوْمَئِذٍ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَخِيَ لَأَوْ بَعْضُهُمْ Igazán adóbni, a legtöbbet. Isten, Isten, Isten, الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ دَخَلُوا الْجَنَّةَ أَنْهَاءَهَا وَأَذِنَ لَهُمْ طُوبَىٰ ۚ يَطُوفُ وَأَكْوَابٍ wa مَا tan na fozon wa tan فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ yo الَّتِي to بِمَا a تَعْمَلُونَ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكنون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلثون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم ماكسون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارئوا أم برموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجوهم بلق وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُولٍ إِمْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدَ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ الْعَرْشِ عَمَّا يصفون. فَذَرْهُمْ يَقُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُنَاقُوا يَوَمَ هُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَائِنَا هُوَ فِي الْأَرْضِ إِلَاهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ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 40. 41. 42. 43. 44. 45. 45. 46. 46. 47. 48. 49. 49. 50. 50. 51. 55. 51.